لا لآن القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعم وإياك مستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين هل عليهم غير mm uh -huh. سفر كرام عبر بطل الإنسان لا أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلق فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشع كلا Thank yeah. لفضيله <تصفيق> ya yeah, up uh -huh.